اَنَّ النَّبِيَّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ اَلنَّبِيُّ أَمَانَةُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتِهِمْ وَأَزْوَاجُهُمْ نُحَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا فأولو الأرحام بعض بعضهم أولا ببعض في كتاب المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلا فعلوا إلى أوليائكم معروفا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب محطورا